والذين يظهرون من مساهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أي تماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير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 الذين يحددون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين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 ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين دهوا عن النجوى ثم يعودون لمانه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول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 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر, وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحسن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا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 لا عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم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 إِذْبَ الشَّيْطَانُ هُمْ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلَبٍ أَنَّنِي وَرُسُلِي الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون منحدر الله يوادون منحدر الله رسوله ولو كانوا آبائهم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 أولئك حسب الله ألا إن حسب الله هم المفلحون